الأصول الفارقة بين أهل السنة والمعتزلة المارقة تكلمنا بأن اوج ما يتمسك به هؤلاء سواء المعتزلة الحديثية الحديثة أو المعتزلة الخلفية القديمة هو أنهم يقدمون العقل على النقل لكن الحق انا أرى كما بينا الأسبوع الماضي على مسألة التعظيم العظيم للعقل عندهم ومع ذلك المعتزلة القديمة أرفع بكثير من المعتزلة الحديثة المعتزلة القديمة أرفعوا بكثير من المعتزلة الحديثة المعتزر القديم كانوا قد تأثروا باليونانية وتأثروا بالفلسفة لكنهم ضبطوا الأمور ضبطا وأنهم أيضا عظموا الدين وعظموا القرآن وعظموا السنة مع, مع نوم في حقيقة الأمر ردوا كثير من السنة لكن عظموا بعض السنة أما المعتزر الجديدة حقا عدم تعظيم ولا توقير السنة هذا ظاهر جدا يلوح في الأفق مما يفعلون لذلك أنا أقول جرهم تقديم العقل على النقل بتعظيم العقل جدا وعدم تعظيم سنه وسلم وتباينت المواقف لهم في عدم تعظيم سنت النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم منفك ونحل، لا يرتبطون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا رسما فقط، لكنهم لا يمكن أن تقول أنهم استناروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بخلف النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم استناروا بسنت النبي صلى الله عليه وسلم، أو عضوا بالنواجذ على قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بعدي، فسير اختلاف كثيرا كانهم يجيبون أو يسألون وومن نجات قال عليكم بسنتي وسنت الخلفاء الأشرين المهديين وبعدي عض عليها بالنواجذ لا، طرأ منهم يقول أنا وأبو بكر وعمر نحن رجال وهم رجال فهمنا يسبق فهم هؤلاء وعند النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا نأخذ من قوله ولا نأخذ وعندما يعني يقف الحريص الحريصون الذين ينبرق الواحد منهم دفاعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فضطاعت هؤلاء المبتدع. ف لا هذا الحديث ليس على فهمكم ويحرّفون في الحديث على أنهم يزعمون أن هذا من باب التأويل لا من باب التحريف لكن الحق بأن الله الآن الظاهر الآن هو عدم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والله رجع على يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا ومن توقيف الله توقير النبي صلى الله عليه وسلم ومن توقيف النبي توقيف سنت إذا قال الله رجع في قال النبي الله رجع على النبي صلى الله عليه وسلم قال لتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرتا وأصل التسبيح خاص باللاد نفعله وتعذروه وتوقروه هذا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم الغرض المقصود هذه مسألة من الأهمية بمكان وهي مسألة لابد أن نقف لها وقفة طويلة وهي عدم تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا التطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل التطاول على ذات النبي صلى الله عليه وسلم متضمن في التطا متضمن بالتطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. لذا قبل أن نبدأ بهذا الكلام نقول انظر إلى تعظيم الصحابة وتعظيم الرعيل الأول والجيل الذكى النقي، بل قرون الخيرية تعظيم هؤلاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي رفعتهم إلى المعالي. وهي التي مكنت لهم في ربوع الأرض في مشارقها ومغاربها، لذلك نرى أنهم قد بالغوا في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الأصل أن الله تعالى قال ما فأنت نزعت بشيء فردوه إلى الله والرسول. قال الإمام الشافعي أجمع من نعلم من أهل العلم أو نقل عن أهل العلم أنهم طلوا الرد إلى الله على كتابه والرد إلى نبي سلم إن كان حياً فإلى ذاته وشخصه الكريم المبجل وإلى وإلى سنته بعد مماته. لذلك قال أن الإمام الشافعي أجمع كل من منعيتي من العلماء أنه من استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يتركها للقول أحد كائنا من كان وأنت انظر إلى تعظيم الصحابة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل ابن عمر رضي الله عنه أرضاه على ابنه ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إمام الله مساجد الله فيقول له ابنه بلال اجتهادا لأنه يرى أن تغير الزمان وأن الناس وصر النساء فقال اجتهادا قال والله لا نمنعهن لا إذا اتخذناه إيش دغلا فقال وكذبه في رعاة قال لعنة الله عليك لا أدري يا صحة أمن لك وكزه وقال لا كلمتك كما حييت وما كلمه حتى مات تعظيما قال أقول قال رسول الله لا تمنعه وأنت تقول امنعه أنت تجابه قول سلم هكذا لا تعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر معناه أنه لا يريد ذلك هو يريد اجتهادا يقول كأنه يقول ابن عمر للحديث فهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعه إما الله لعلته ليتعلمنا ليذمنا وصلينا لكن إن ذهبنا للسرسرة وتضيع الوقت فلا ليس هذا المحل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي اجتهدت فيه من عايش عندما قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء وما يفعل النساء في هذا الزمن لما نعهن من المساجد كما منعت نساء بني, بني إسرائيل مع, مع ذلك تعظيما للسنن قال ما كلمتك وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه أبو هريره رضي الله عنه ورضاه يأتي لابن عباس ويقول توضأ من حميم فيقول أن عليه السلام كان يتوضأ مما مست منه النار يعني اللحم أو شيء فيه الشواء يتوضأ منه هذا كان في أول الإسلام في صدر الإسلام لكن ابن عباس عارضه بالعقل فقال له ابن عباس أفنتو... أنظر إلى ما تقول يا, ابن ع... يا... يا أبا هريرة أفنتوضأ من الحميم الماء الساخن نتوضا منه لا خرج ولا دخل إيش لما نتوضا فقال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر بينهم ثم لا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قال الله دل في أولاه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم من يطع الرسول فقد اطاع الله وما ارسلنا وما ارسلنا رسولا الا ليطاع باذن الله فهذا الاصل الاصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته ولذلك نسلم يقول كل ما إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله قال من دخل علامة المحبة ليست أننا يمكن أن نقول نرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم هذه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لابد من الترجمة فعلية أن تكون عاملا اعماله ألا داودة شكرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا من احيا سنتي فقد أحباني ومن أحبني فهو معي فهو معي في الجنة وهذا اصل اصيل في علامة محبه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال الله تعالى في الآلة امتحن فيها قوما زعموا محبته قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ابو الدرداء أو ابو ذر كان مع معاويه في زفرة في الشام فقام معاويه خطيبا وقال لا ارى باسا ان يبيع الرجل القلاده فيها الذهب في غير الذهب بالذهب فقام له ذر وقال ان قد نهى عن ذلك وطبعا النهي عن ذلك طلبت أن عن ذلك العلم بالجهل العلم بالجهل بس ما تتسرع روي روي حتى يصل تصل. ها تعذر التماثل الجهل بالتساوي كالإيش كالعلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل والأصناف الربويه الربويه ان كان صنفا واحدا فلا لها من شرطين الشرط الأول التماثل والشرط الثاني يدان بيد فقال ابي ذر در... قال قد علمنا ما قلت طيب و... و... وان لا نرى بأسا بما قلنا فقال له انا احدثك عن رسول الله وتقول لا ارى باسا والله ما سكنتك في مكان ما هذا التعظيم هذا تعظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اقول لك قال رسول الله وتقول لي ما ارى باسا حدثك عن رسول الله وتقول لي ما, ما ارى باسا فتركه فذهب فاستقبله عمر بن قال ما بك يا ابن اخي قال حدث كذا وكذا بيني مع وبين معاويه قال لا والله لا خير في بلد أو او لا خير في ارض انت لست فيها لما واحد يعظم النبي صلى الله عليه وسلم تستمتر بذلك النصر والتاييد والتوفيق من الله الذي في ارجع ثم كتب الكتاب وقال لا لك عليه وخذ بكلامي وانصع أو قال واصدع بما قال أو قالاً قد له فأمره بذلك وقال لا إمرأة لك علي شوف انظر حتى أسقط إمرأته عليه من أجل إيش من أجل تعظيم السنن لأنه قال أنا أقول لك قال رسول الله وتقول أنا ما أرى بأساً وهذا أيضا حدث في تعليم ابن عباس لمعاوية أيضاً معاوية رضي الله عنه لما دخل لما جاء أميراً للمؤمنين حاجة حجا طافة فتمسح بكلية الأركان البيت فقال له ابن عباس رضي الله عنه رضاً قال له ما كان نسلم يتمسح إلا بإيش إلا بالرقنان اليمنيين فقال له معاوية ليس شيء من البيت مهجورا هذا البيت كله مبارك ليس بين... وطبعا هذا التمسح ليس تمسح تبركا أبدا هو التبرك باقتساء النبي صلى الله عليه وسلم إيش الدريعة ذلك ممتاز أنا أعلم انها عندك لأنا أريد أن أكمل الدرس فلذلك ابتدات بك طيب ممتاز الحمد لله ناء عندكم الحمد لله ناء عندكم جميعا اللهم لك الحمد اللهم اجعلهم من المتقين يا رب العالمين ودعني معهم وأنت رحم الرحمين عمر الخطاب يطوف في البيت ويقول وينظر الحجر ويقول أنت حجر لا تنفع ولا تدور إذا لا تبرك بالأحجار ولا قال أحجار كعبة حتى تبارك بها لا التبرك هنا باتساءن بالاستساء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال فلولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما ما قبلتك فتمسح بالقوان الأربعة فأنكر علي ابن عباس فقال ليس شيء من البيت مهجورا فقال له ابن عباس شو الكلام التعليم الادبي فقال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيش حسنة أجهز فقال معوية أصبت أصبت وترك ولم يتمسح بكلية البيت الغرض المقصود هذا تعليم أساسي لهؤلاء القوم على مسألة تعظيم سنة النمسلم حتى عثمان لما اجتهد في أمر ما ويرى أن اجتهاده صحيح عندما منع من المتعة متعة الحج قام علي بن أبي طالب فقال له قال له عثمان أتتمتع وتعلم أنني منعت ذلك؟ قال تمنع ذلك وتعلم أن وسلم أمر به؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امرئ ما استدبرت ولا و و و ولا تحللت ولا جعلتها إيش فلم ولم أسق الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمره فقال له عثمان معفن لما نظر الحديث سكت فقام عليه ابن طالب قال اللهم احرم قال اللهم جعلها عمره متمتعا بها الى ايش الى حجه وقال هذه سنه وسلم وهي الالزم سالم قال ذلك تعظيما لما قالوا له انت تفتي بان الرجل يتطيب عندما عند, عند ابتداء الاحرام وابوك يمنع ذلك من ابوه عبد الله بن عمر وجده يمنع ذلك وهو عمر حتى افحش القول ان عمر قال لان اطين بالطين او بالزفت والقار خير من أن اطيب عندما اكون محرما فقال سالم السنة الزم السنة الزم وتعظيم ذلك في التابعين وفي غير التابعين أعظم مما تتصوره عبدالله بن مغفل يرى أخاه أو يرى ابن عمه يحذف بالحصى الصغير فقال له يا ابن أخي إن أو يا ابن عمي إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنه لا يصيد صيدا ولا إيش ولا ينكو عدوا إنما يكسر السن أو يفقع العين فلا تفعل ثم جاء بعدها بيوم فورده إيش يحذف أيضا فقال له اقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك وتفعل والله ما كلمتك ما حييت والله ما وابن عمه والقطعة تعلمون ما في القطعة لكن هذا انت صال لسنة النساء قال والله ما كلمتك معه شوف التعظيم للسنن وصل ليش الإمام الشافعي يقوم وياتيه سائل فيساله فيجاب بحديثنا السلام فيقال يا شافعي انظر أتقول أنت بهذا فنظر عليه فقال وما لي لا أقول بما يقول قال قال رسول الله أرأيتني خرجت من كنيسة أرأيت في وسطي إيش زنارة يقول قال رسول الله وما لي لا أقول بما قال قال رسول الله ولذلك مذهب كامل انا شرحه في هذا باب القول هو قول امام المطربي اذا صح الحديث فهو مذهب لذلك البيهقي في معرفه سنن الاثار في المسائل التي يعني صح في الحديث صح فيها الحديث فهو مذهب لمن مذهب الشافع اذا صح الحديث فهو مذهبي وهيدا قال الامام الشافع قال اذا صح كلام وسلم فاضربه بقول عرض الحائط ذو كلام الرسول ابو حنيفه نفسه كما سنوا ابي ابو حنيفه نفسه يقول اذا صح حديث فهو مذهبي قدمه قول الرسول عليه على قول هو الذي قال قال والصحابه يقدمون. اما التابعون فقد نحن رجال وهم ايش? وهم رجال. اما في الصحابة فقدم الصحابة. ولذلك ترى ان ابن الهمام قدم الاثر على على القياس. معناهم اهل قياس. في حديث كما بيانتوا قبل, قبل ذلك لكم حديث الايش? القهقهة في الصلاة تفسد الصلاة وتفسد, وتفسد وتنقد رضوء. معناها لا تنقد رضوء. القياس يقول انها لا تنقض، إيش الفرق؟ بق... هو الآن لا يصلي قهقها، ينقض رضوء؟ لا، تبصال لا قهقها. تفسد الصلاة اتفاقا لكن إيش اللي ينقض رضوء؟ ليش انتقد رضوء؟ قال القياس لا ينتقد، ابن الهمام يقول كده، القياس لا ينتقد، لكن أنا أتبع للأثر، تعظيماً للأثر. واحتجوا بالاثر الذي فيه كما قلنا إرسال ووضحناه قبل ذلك أيضا قداموا الأثر في أن نفسلم تزوج ميمونة حراما وقالوا يجوز أن يتزوج المرء محرما المرأة للاثر فعلوا ذلك للأثر تقديم الاثر المالكيه كانوا أعظم الناس تقديم للأثر وكان الإمام مالك يقول كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر الإمام أحمد يقول لا تأخذ مني ولا من الشافعي ولا من مالك خذ من حيثه اخذنا قال لا من ابن, ع... ابن عيائنا خذ من حيث أخذنا خذ من حيث أخذوا قال الله ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتموين ما العلم نصبق الخلاف بين الرسول وبين قول فقيه هذا تعظيم هؤلاء الذين قال فيهم السلام خير الناس يقرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم طب من بعد هؤلاء إن لم ناخذ بمثل ما أخذ هؤلاء بمن نأخذ بعقولكم أنتم بمن بمن, عصرنا؟ بمن كان متأخرا حتى المتأخر الذي برع ولمع في سماء الإسلام ما لمع ولا برع إلا بإظهار إيش؟ بإظهار ما كان عليه ما أصحاب القرون الخرية الأولى ما برع إلا بذلك فبمن نأخذ؟ بمن نأخذ؟ لنأخذ قط إلا بهؤلاء ولا نحظوا الا حظوا هؤلاء ولا يمكن لنا أن نرتقع عند ربنا إلا بمثل ما كانوا عليه كما قال حسن البصري من أراد نداء فلابد أن يسير على الدرب وإن كنت متباطئا لكن سر على الدرب ايش تصل. اما الحيدة الحيدة يتقطفق الطير من كل مكان. من كل حدا بنصد. فاذا تعظيم وتوقير السنن هو اهم شيء في هذا البقى. هم لا يعظمون السنن ولا يقلون السنن بحام الاحوال كما سنبين. ولذلك اول درجات عدم التعظيم هو طبعا هذا الكلام كلام علمي. لكن قبل ذلك يعني قبل ذلك كان كلام علمي. بعد ذلك بقى في هذه الازمنه الى هذا الكلام غير موجود. هو المطروح كله والمطروح والأ... كله هو كل ما فيه هو عدم تعظيم سنة النفس والهدم في صوت النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تستطيع كل سنه تاتي يقول ايش هذا وما لا يقول هذا نفسنا لا يمكن ان يقول بهذا يعني انا لما يقال لي ان هناك ان, إن قيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه راى امراه فذهب الى اهلي فأتاها فقال من ما يعني و و و وذهب الى الصحابه فقال لهم ذلك فامراه ذلك فليفعل ما فعل ما فعل يقول هذه شهوانيه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا هكذا وان توقير للنبي صلى الله عليه انا ما ده اخو أخ بيسالني في التليفون على هذا الكلام انا كنت اخرس صريعا يا جماعه مل الدين مل السنن افهموا طلبات العلم كاللقى المنظوره النادره الامه باسرها تحتاج لامثالكوا افهموا جدوا في الطلب ورب العز انتم محاسبون عند ربنا جل في علا دعوكم الآن تمخر فينا المعاصي ونحن عتاه ونحن تعدينا حدودنا حدودنا لكن الله على قد اصطفانا في هذا الباب نجد ونجتهد سر على الضرب تصل لابد أن تعظم هذه السنن لتعظم انت عند ربك الذي في علاه لم قال للنبي صلى الله عليه وسلم لمثل النبي صلى يقول هذا الكلام في حق ثم طبعا هو يؤخذ لعدم الطعن لا يقولون هذه دلاله على الطعن في إيش في الحديث سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هذا كلام من أسوأ ما سمعت وطبعا كما بين الله العالم في صورة الرعد ما من رسول والنبيّن إلا جعل الله له إيش؟ ازواجا ازواجا وإيه؟ ودريّة وأنه يبين العصمه من أي فتنة أن تعتصم بالحلال دون الحرام اللهم مغنني بحلالك عن حرامك اللهم أغنينا جميعا بحلالك عن حرامك المهم المنظور العلمي عندهم في القديم دون الجديد هو أنهم قالوا الأحاديث الأحد أحاديث ظنية هذه الشبهة الأولى التي يتمسكونا بها أحاديث الأحد أحديث ظنية. وهذه الحديث للحادث الزنية لا نقبلها في الأمور العلمية العقائد يعني الإيمانية كيف يظن طبعا سيحتاج هذا الباب أن أتكلم عن أنواع الحديث وبعدين أتكلم عن نواع العلم طيب الظني واليقيني وغير الظني والشك والوهم هذا الباب وبعد ذلك أحتاج أن أنا أبين الأدلة يستدل بها القوم على هذا وطبعا أصبروا على ذلك أنا قدمت مقدمة فقط تهيج نفوسكم على التمثل بالسلن يعني تصبره على ما سيأتي ثم نضرب مثلا بما يحدث بقى الآن ببعض الأحاديث التي التشوش عليها عظيم جدا حتى عذاب القبر خلاص بقى انتهى الموضوع الاعتزال صار محضن كان الاعتزال صار صار قويا جدا في سماء الدنيا فبهذا انت كل مننا محاسب مسؤول عن ديني مسؤول عن هذا والذي والذي يقصد عمدا إلى الصد عن سبيل الله فأولا مساعد لهؤلاء ورب العزة الذي يصد طلبة العلم عن مجالس العلم والله هو معاون للذين يهدمون في الدين معاون للذين يهدمون في سنة الله لان لأن سنة الله لا يمكن أن تحفظ إلا بمن إلا بهل العلم لما صلبوه ماذا قال قال له وماذا تفعل بكذا كذا أو بألف حديث قد وضعتوها على محمد صلى الله عليه وسلم إيش قال إيش كانت الإجابة قال يعيش لها الجابدة إن بان كانوا لا يجلسون في مجالس العلم من الجهابذة أصحاب الصحف والمجلات الذي المثقف الذي يقرأ ويأتي يطلع نس القراء ولا الذي راسخ على العلماء قال يعيش لها الجهابذة لذلك ما أين الجهابذة الآن لابد أن تعلم أن وراءك مسؤولية ومهمه ما يعلم بها إلا الله لا إله إلا أقول الأحاديث على اقسام ثلاث أو على قسمين متواتر وأحاد المتواتر كما عرف علماؤنا هو إيه رواه جمع, جمع من الرواة يستحيل تواطؤهم على الكذب طبعا من أحل الحواس جيد البصر السمع المشاهدة المهم فقال يستحيل تواطؤهم على هذا المتواتر كما نقل ان القرآن متوترا وأحديث المتوتره في أحديثنا السلام قليلة قليلة قليل أحديث المتوتره قليلة طبعا من أعظم الكتب المتاخرين المكتوبة في ذلك الدور المتثرة في الأحديث الايش المشته المتوتر أو المشتهرة لي سوتي غير سوتي إن لم أكن واهم في العنوان الآن لكن الغرض المقصود أحاديث المتوتر قليلة جدا في الأحاديث هذا حديث المتوتر حديث القسم الثاني قسيم الحديث المتوتر والحديث الإيش طبعا تواتر عندنا تواتر لفظي وتوتر معنوي وهذا الأخوة بقى تسمع المقذرة أنا شرحت المقذرة فالأخوة تسمعه أنا بأجمل الآلة لأن أريد أأعمد إلى ما أريد القسم الثاني أحاديث الأحد أحاديث الأحد هي الحديث, الحديث التي لم تبلغ حد التواتر هذا تعريف صحيح له الحديث التي لم تبلغ حد التواتر لذلك قسم العلماء الأقسام ثلاثة الحديث مشهورة والعزيز وإيش والغريب الغريب والفرد يعني انا سأقول لكم في طبقات للسند مالك نافع عن عمر طبقات مالك يبقى دي طبقة مالك طبقة شيوخه من طبقة شيوخه نافع طبقة شيوخ نافع ابن عمر ثم النبي وسلم طيب بالنسبة لضبط ضبط الوصف للحديث على أقل درجة من الطبقات، يعني قد تجد طبقات خمسة من طبقات التحديث الحديث طبقة منها مائة راوي هو يستحيل تقديمها لكن في طبقة فيها واحد الدائرة الوصف على إيه على الأقل دائرة الوصف على الأقل يبقى إذا كانت الطبقة فيها راوي واحد هذا الغريب. طبقه من طبقات السند فيها راون هذا الغريب من الأحد وإذا كان في طبقة إحدى طبقاته اضبط معي طبقه من الطبقات فيها راويان فهذا العزيز وان كان بقى التي فيها طبقة من الطبقات فيها ثمانية سبعة يعني المهم لم يصل إلى حد التواتر فهذا المشهور على ما قاله العلماء طيب هم يقولون إذا إذا لم يبلغ حد التواتر لا ناخذ به في إيش في العقاد لماذا لم يبلغ العلم هو ظني هو ظن يفيد الظن لا يفيد العلم يبقى نقول بقى الآن إحنا عندنا علم إيش وظن وشك وإيه ووهن صحيح ولا لا العلم ما هو العلم العلم الذي لا يدخله ولا يعتريه الاحتمالات هو اليقين طبعا اليقين هذا ينقسم الاقسام ثلاث باب العلم بالشيء فقط علم اليقين حق اليقين أو علم اليقين لا لا علم اليقين عين اليقين حق اليقين قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ده اسمه إيش؟ علم يقين تعلم بجنة من حول العين والأنهار والأشجر والثمار والبحار جيد عندما تقف وترى الباب أمامك وترى الجنة وترى الأنهار أنت الآن بعين إيه؟ عين عندما تدخل وتعانق حور العين الله ما دعنا هارو عامك بأسرنا من حور العين عشان الأخ الموصق بتلاتين امرأة في هذا نقول له حور العين الآن يعني تعانق حور العين بالدنيا باسرها وما فيها طيب إذا دخل وفعل ذلك فهذا اسمه إيش حق اليقين أو دخل فشرب من أنهار الجنة فهذا حق اليقين طيب هذا العلم الثاني الظن الظن هو الذي يعتريه احتمالان أحدهما راجح والآخر مرجوح كان تقول بقول الله على يا ايها الذين امنوا اغسلوا وجوهكم اه... اغسلوا وجوهكم الاحتمال على انه كل الوجه يكفي صح والاحتمال الثاني على ان لابد من المضمضه والاستنشاق في هذا الباب صحيح ولا لا فاحنا نقول الان منهم من قال نعم المضمضه والاستنشاق واجب وبعضهم قال لا ومستحب او غيره على ان سلم فعله لكن الاصل في الايه انه لا يدخل فيه المضمضه ولا الاستنشاق على سبيل المثال فقط انا أمثل وطبعا إذا جاء الدليل عن السلام قال توضع كما أمرك الله دل على أن المسألة أن الراجح فيها أنه ليس بإيش؟ بفرض طيب الراجح هو, الظ... الراجح... الراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم الوه. فإذا استوى الطرفان فهو الشك إذا استوى... استوى الطرفان فهو الشك جيد؟ يبقى إحنا عندنا نحصر الكلام هنا في العلم و... وفي الظن فلما سألناهم طب الآن أنتم قلتم يفيد الظن من وين وش الأدلة اللي عندكم أنه يفيد الظن؟ نحن نقول أنتم قلتم يفيد الظن نحن نقول لا يفيد العلم هذا الدعاء منكم والدعاء من إيش منا صحيح ولا لا لابد أن تأتوا بالأدلة على ذلك لا ما ما من دليل عندهم في هذا الباب أنهم قالوا حديث الأحاديث يفيد الظن ليس عندهم إلا الخيالات ما عندهم هي الدعاءات فقط ما عندهم شيء من الأدلة. ولما استدلوا استدلوا بشبه كيف ألزموك ان تتنزل معهم طب تنزلنا حديث احد يفيد الظن طب ليه ما لا يؤخذ العقائد قالوا الظن مرفوض و ذلك بقول الله جل في انه قال قال إن, ان ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرسون وقال قال الله جعل على, على, على, على على على على على عيسى السلام قال ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينه مرفوضة الان صحيح فقالوا إذن وقول النبي السلام إياكم بالظن فإن الظن اكذب أجذب الحديث قالوا إذن لا يمكن أن يخف العقائد بالظن وهذا رد عليهم سهل جدا أولا كما قلنا لا دليل لكم أنه يفيد الظن بل نحن نقول يفيد العلم والدلالة عندنا كثيرة جدا انه يفيد العلم لأن الله جل في قال وصدر الباب وما اتاكم متوترا واحد متواتراً أحد إن يا حبايبي ملكوا وما أتى يعني ما خلاص براعة وما أتاكم الرسول فخذوه ومناكم عنه فانته ها هو اعتقاداً وإيش وعملاً وإذا جئت للتفصيل تعال للعمل قال وما أمرتكم بأمر فات منه ما استطعت ومناكم عنه ومن ف... ومن تكم عنه فايه فانتهوا صحيح تعال بقى في, في الاعتقاد قال سلم لا أقول في أن أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري يبقى خبرا أو إيه؟ أو إن شاء فيقول في كتاب الله لا. لا تأخذ من كلام السلام ألا وإني قد أديت القرآن ومثله معه هذا على العموم خبرا وإن شاء وإن أردت الآخر يبقى إذن الرواية الأخرى ألا وإنما حرم رسول الله بهذا إن شاء حكاماً يعني ألا وإنما وما حرم رسول الله كما حرم, كما حرم الله <تصفيق> إذا المساله عندنا انه يفيد العلم <تصفيق> لا يفيد الظن ولو تنزلنا معكم ننظر الى أدلاتكم التي قلتم انه يفيد الظن اذن لا يؤخذ به في العقائد لاننا سنقول يفيد الظن على ما قلتم ويؤخذ به ايضا في ايش في العقائد قالوا لا الادله تمنعنا ما هي الادله هي هذه هي تتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون نقول هذه نزلت في من في المشركين نزلت في المشركين قالوا اتاخذون بالسبب وتخصصون به مع أنكم تقعدون العبر عن اللفظ لكن لا بخصوص إيش سبب قلنا السياق من إيش من المقيدات ومن المفسرات وإن قلنا كما تقولون المسألة على العموم انظر للسياق ترى نوم إيه قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من دونه من شيء هذا ظنه الآن بأن بأنه لو لو ما شئت فعل لما فعلوا ذلك هم مع إرادة الله في الشرك وفي وفي و و و ايضا في فعل الحرام فكذبهم الله الذي فعله يبا ظنهم هنا الظن الباطل بأن, بأن الله الذي فعله هو الذي فعل ذلك هم لم يفعلوا هذا هم يدرون مع إرادة الله حيث دار وهذا طبعا شبه بمن القدرية الذين يقولون القه في اليم مكتوفه بال بال بالجبرية أس. الذين يقولون ألقاهوا في اليم مكتوفه اليدين وقال إياك إياك أن تبتله بالماء يبقى إذن انهار الاستدلال الأول وينهار الاستدلال الثاني ونقول عندنا ادله كالبحر البحر تضبط لنا بأن الأحاديث الأحاديث الأحاد تفيد العلم وأيضا لابد أن يأخذ منها بالعقاب حتى لو كنا تفيد الظن وإن كنت منصفا سأقول بأن مسألة أحاديث الأحد الاتفاق والاجماع أنها تفيد العمل تلزم بالعمل توجب العمل وإلا فكل كل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار إذن يجب غسل العقاب هو يفيد الظن أو جب إيش أو جب عملاً أو جب عملاً وأيضاً قول سلم بأن المرأة الحاد لا تصح تصحي الصلاة لأن المرأة الحاد لا لا تصلي حاد إلا بإيش إلا بخمار هو ألزمه ألزمه عملا يبقى بالإجماع أحاديث الأحد تفيد تلزم توجب العمل وتفيد الظن وتفيد الاعتقاد فيها ثلاثه أخوات حتى أكون حتى أكون حتى أكون منصفاً فيها ثلاث اقوال القول الاول تفيد الظن فقط ولا يأخذ بها في العقائد توجب العمل دون العلم وهذا أضعف الأخوال وهذا القول كما قلنا انبارى له أهل الاعتزال ونوافقهم قلة من أهل السنة لكن هذا قول المعتزل قول الثاني تفيد العلم والعمل هذا الذي انبارى له المحققون من أهل السنة والجماعة طبعا هذا أبرع من طلبي وأظهر وحارب ونافح من أجل من؟ ابن تامية وابن القيم ابن القيم وتامية قول الثالث المتوسط وهذا قول المحدثين قالوا يفيد العلم ان احتفت به القرائن يفيد العلم إن احتفت به القرائن ومن اعظم القرائن ان يكون في الصحيحين لان احاديث الصحيحين قد تلقتها الامه بايش بالقبول هذا الاصل ونحن نقول الان دعك من هذا نحن نرجح القول الاول او القول الوسط وعندنا الادله البحر على ذلك يقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه هذا دليل واضح جلي على كل ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم كل ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم انه يوجب العمل ويوجب الايش العلم لكن وين وجه الشاهد وين وجه الدلاله من, من, من الايه فلو نفر لا نفر يعني انبرى انت ممتاز جدا بس انا ما, ما تتعجل. طب انا عشان اعطيك الفرصة ارتب واقتيني بها علميا. اول انا نلجو الشاهد ايش? لا مش هو ده الشاهد. هابص سيب صاحب اللغة العربية. انت عايز تكمل? كما بتتعبني بهذا التعب تفضل. اصل كل المسألة. لا لا خلاص تفضل يا سيدة اللغة العربية. بقى ايه ده بس بس انا عايز الكمال. اول شيء الشاهد طائفة. طائفة ليتفقهوا في الدين هذا الشاهد ضع تحته وخطر تعلم كيف تتغزل في الأدلة طالب العلم المتقن هو هكذا طيب قال فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين طائفة تدل على الأحاد طائفة تدل على الأحاد لأن الطائفة في اللغة العربية ها تأتي من الثلاثة إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى العشرة أو إلى, إلى, إلى التسعة هذه الطائفة ومن ثلاثة إلى التسعة ده إيه؟ أحد بل ممكن كما قال العلماء طائفة تقع على إيش؟ على الواحد طائفة تقع على الواحد أهو جيد هذا الأصل الأصيب في الدليل عندنا سنأتي بالشبهة الأخرى أت... أتوا بها بعمر ب... ب... لما قال أتيني بيشاهد وأبو بكر المهم الغرض المقصود إذن طائفة واحد أو ثلاثة أو, أو تغ... وكل ذلك في حيز الأحد وهذا قرآنه الآن جاءنا متواترة صحيح ولا لا؟ قال ليتفقهوا في الدين هذا الأهم ليتفقهوا في الدين الدين يشمل الاعتقادات وايش والاحكام والمعاملات والعبادات صحيح ام لا طب ايش الدليل ان الاعتقاد دخل في ذلك ممتاز جبريل عليه السلام جاء وعليه لم ير وعليه اثر السفر فاصنع ذركتيه وركبتيه وضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد اخبرني عن الإيمان وأنا طبعا لابد أن نقول بقى بكلية الحديث أخبرنا عن الإسلام أخبرنا فذك... فذكر الأركان وبعد وز... شهدين الصلاة والزكاة وصول. أخبرنا عن الإيمان فذكر الأ... الأركان أن... أنتم بالله وملائكته لأي وكتبه إلى آخر قال من الإحسان ثم الشاهد من الحديث قال من ردوه علي كما قال عمر فلم يروا جبريل فقال من هذا جبريل أكمله أتاكم ها. يعلمكم أمره دينكم وقال لي في الدين هنا ضع ضع ضوءا كبيرا على الدين والدين يبقى الدين هنا نزل على الاحكام وعلى الاعتقادات حتى على النوافل على الاحسان صحيح ولا لا فيبقى يتفقه في الدين اعتقادا وايش عملا وعلما ولينذر قومه يبقى اذا ان الثمره تعليما واخبارا يبقى ولينذره علما وايش وعملا ويقبلون ولا لا يقبلون يقبلون بالآية هو الآن وحجة ولا غير حجه حجة الآن دليل الناصع البياض عندنا فيه حجة دامغه على هؤلاء بان هذا دلالة واضحة جدا على أن حديث الأحاد يخذ به في العقائد ويخذ به أيضا في إيش في الأحكام من ذلك أيضا قول الله في على ولا تقف ما ليس لك به علم هذا يستدل به علماءنا السلف من الأولين على أن حديث الأحاد حجة في العقائد. كيف ذلك؟ العلم في هذا. والله العلم في هذا. طالب العلم ايضا يظهر في ذلك. مدرس لغة رياضية. فيها لغة برضو. ايه ده? لو لو لو معي مال لا اعطيتك اياه. طبعا تحب المال عن الشراب. نعم صحيح. مفهوم المخالفة. لكن كيف? قال ولا تقف ما, ما ليس لك به. المخصص هو أتقبل بالأهم هذا منطوق يعني لا, لا لا تمشي خلف أيه ما ليس لك به علم لكن إنه وردت علما فإيه فقبل وأعمل يعني لابد أن تقف ما لك به علم ما لك به علم هذا إيه أنت تقول علم نكرة في سيو في, في سياق النفل يفيده العموم لا ولا تقف أو علم نكرة في سياق النفل يفيد الإيش العموم يبقى أي علم علم العقائد وعلم الاحكام يبقى معنى ذلك المفهوم تقف لك ذلك بل يجب عليك ذلك تقف ما لك به علم سواء كان علم عقائد او علم ايش احكام وسواء أحد او ايه او متواتر العموم هنا ظاهر جدا في هذا الباب في سياق الاسف في سياق ما خلاص كل سياق نف وخبر رد به الانشاء في سياق النهي قال ولا تقف طبعا الجزم هو ظاهر هنا ولا تقف ما ليس كبيرا يبقى إذن نكر في سياق النهي يفيد العموم وهذا الدلالة وضح جدا على أنه يفيد الأحد يفيد الاعتقاد ويفيد أيضا يفيد العمل ومن ذلك أيضا قول الله للفعلات يا أيها الذين أمانوا إن جاءكم فاسق من نبأ عشان كده نقول الله ضبط ضوابط لمن تحمل عنه وتأخذ فلان لم ده عمل كذا فلان أول شيء طب لأنك مغتاب وسقطت عدلتك وأنك من أم يعني من أسوأ الناس عند الله للفعلاء نقول لك حتى ولو جئت لمصلحة نرى الضابط توفرت فيك أم لا أنت عادل أم لا عادل أم لا طبعا لما قلنا هذا الكلام بعض الذين يعني ما ما أدري يعني ما أدري يقولوا إحنا في عصر الرواية عصر رواه إيش ده هنا كده هذا ده دين دين رسمه الله للفعلاء هناك ضابط في من تقبل قوله أو لا تقبل قوله هذا ضابط قوالب لأن الدول الدين ليس بهذه لا ليس الأمر مشاعن هناك قوالب لتقبل أو لا تقبل مفهوم هذا الكلام فالغرض المقصود قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الاستدلال بإيش بمفهوم مخالف الكلام إن جاءكم ها عدل بنبأ فاقبلوا وإيش وجه الدلالة ما تعملش كده هي عندك أنت خايف بس لو ما حصل النظر حيأتيك ماشي يبقى هو أحد هو عدل ما هو أحد ظهر أهو الآن عدل واحد ممتاز تفيد تفيد تفيد, تفيد الإطلاق مش العمول ناكرة في السياق شرط تفيد الإيش الإطلاق يبقى إن جاءكم عدل بنبأ مطلق نبأ, يأتي نبا خبر خبر يبقى اعتقاد خبر يبقى اعتقاد أو ترمى الاطلاق أو نبا أمر خبر ردي الانشاء أمر أيضا تقبله فانظر واحد فقط أتاك وهذا أيضا من الكتاب يدل على أن أن الأحد حجة وانه حجة في العقائد كما هو حجة في اه الاحكام. من ذلك ايضا في سنن الان سلم كثيرة. هذه من الايات السنن كثيرة. خذ اول ما يمكن ان تستدل به بسرعة. هو هذا. دليلك صحيح لكن نقول اول ما تصدر بالباب. قدم الاهم على المهم. معاذ. ليه? لان معاذ كان قسيما وسيما. وكان صغيرا. وصغير السن اذا بعثه هناك. الجمال كله في صحيح ولا لا? ايش? إيش؟ كان فرضا أخطأتم الذي قال الدليل حريص ها. هو بعثه بقضية الكون الكبرى بعثه بأهم ما يكون في العقائد بعثه بايش بالبيع والشراء صحيح حاشا لله بقضية الكون الكبرى بالتوحيد بتوحيد الله قال فإنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم إليه ايش الى ان يوحدوا الله اهو قدير الكون كله وهو احاده الان يبقى هذا في اعتقاد ويتبعه الاعمال اعتقاد بان الله واحد ولا بد من الشهاده بالب... ولا بد من التلفظ بالشهادتين يتبعوا هذا العمل صحيح ولا لا نفس الامر بعث البعوث الى ملوك كسرى وقيسر بسم الله من محمد رسول الله إلى الى ملك الروم قال أسلم تسلم وإلا فعليك آآ آآ آآ اسم الأريسيين ثم قرأ يا أهل الكتاب تعالى وإلى كلمة إنساء بيننا قراءة قرآن ومن الذي ذهب به؟ رجل واحد أحد من ذلك السنن كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما سمع مقلتي فوعاها فأدها كما سمعه رب حمل فقه إلى من هو أفقه منه وهذا ظاهر جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب يبقى يبلغوا بما سمع خبرا او علما او عملا علما او عملا والصحابه رضوان عليهم اخذوا بخبر الواحد يصلون في قباء الى بيت المقدس ياتي رجل ناصخ ويقول اسمعوا نزل في ايش نزل القران في القبلة استداروا ولا ما استداروا وهم في الصلاة استداروا جميعا نزلت جاء كما قال انس قال دارت الكؤوس على الرؤوس وابو طلحه يشرب وجاء الصارخ فقال أنزل الله في الخمر فألقوا الكؤوس عندما قرأ عليهم الآية قال فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا غالت القدور كل هذا في السنة في الصحيح غالت القدور بلحوم الحمر الأهلية وجاء رجل واحد قال ايها الناس ان الله ورسوله ينهيان عن لحوم الحمر الأهلية فأكفأوا القدور وبعث عليهم فقال بالله السلام امر بكسر القدور فكسروا القدور كل ذلك أخذ بالإيش؟ اخذ بإيه؟ بخبر الأحاد علما وعملا رد على هؤلاء بهذه الأدلة الكثيرة الوافرة المتوافقة يبقى لنا ختم الكلام عليهم بالشبه التي تمسكوا بها قالوا ماذا تقولون في عوان الخطاب لم يقبل قول أبي موسى الأشعري في الاستيزان ثلاثة وهو رجل واحد لم يقبل قال اتني بشاهد طيب وقالوا أبو بكر ما كان يقبل من أحد ها من المغير بشعب حتى أتانوا بإيه الجدة الجد الجد الجد الجد الجد لها السدس قال أتني بشاهد فجاء محمد صلى الله عليه معه بأن سلم أعطى الجدة السدس قالوا وعلي بن أبي طالب كان لا لا, لا يسمح لأحد أن أن يأتي بحديث السلام حتى يخصنا قال ما ما سمعت من أحد حديث إلا أمرت بالقسم إلا من قال الصديق قال لي وصدقني على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه هنا الكلام في هذا الباب أنها شبهة إيه أوها من بيت العنكبوت. قبل ان نجيب على الشبه. لا خلينا معك. نعم عمر ما ارد واحدة. ابو بكر ما ارد واحدة. علي ما ارد واحدة. طب الان عمر اراد ايش? ها قال اقتني بايه? معك. بالف معك. خمسة الاف. قال بايش? طب هو الان واحد واحد كم? خمسمية. واحد واحد وصل خمسمية. زي ما واحد واحد وصل ثلاثة ما عارفين من وصل ازاي. صحيح ولا لا? واحد واحد كم? اثنان. وهو في حيز? الأحد انتهى شبهاتكم انتهت قبل أن نجيب شبهاتهم شبهاتكم انتهت عليهم أبو تقسم لي طب هو بعد ما أقسم صار ألف ها بعد ما أقسم صار ألف ولا هو واحد أيضا واحد ما زال واحد صحيح ولا لا أبو بكر أخذ الثاني نفس شبهه شبه في حديث عمر يبي أيضا صار إيش أحد الشبه انتهت انتهت الاجابة عمر الخطاب قال ذلك تشددا على بعض على على البعض لأنه رأى في العصر أنه يمكن التساهل في حديث النبي فقال الله لا خذ باليد خوفا من قوم سلم من تعمل الكذب عليها فايفر توقع مقال من النار فاذا قلت لا الصحابة قلنا في عصر عمر وجد إيش فيه التابعون وتابعوا التابعين ليس كك كالصحابة وايضا خوفا من قول حذاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم من من روى حديثا يرى يورا, يورا او ظن يورا من امنا الكذب عليه فهو احد الايه الكاذبين فاحتراسا فقط ابو نفس الامر علينا اطارك انا احترس والده قال تقسم لي انك سمعت مننا مثلا لسيما ان الخوارج ايه اطلوا البدعة اطلوا برأسهم طلبت بدعه القدريه برعصيها لما قالوا لابن عمر عندنا قوم يقولون الامر انف وطبعا انت تعلم كلما كلما ابتدع رجل بدعه هوى شيئا جعل له اسناد بعض الخوارج قال بذلك وان كان بعض الخوارج يرى ان هذا كفرا لانهم يرون ان المعصيه كفر لكن بعض الخوارج قال كنا اذا هوينا شيئا ركبنا له ايه الاسناد واجذبهم المرافت فظاهرت البدعة فلذلك أرادوا التجديد في هذا الباب لكن ليس له بما تقولون من شيء بحال من الأحوال بهذا تكون تسلم لنا مسألة الأحاد والرد عليهم والتمثيل العمل اللي أنا كنت اريد أتكلم عنه كنت أتكلم على مسألة الردة وأزباب الردة وأيضا مسألة السحر هل سحر النبي أم لا لأن هذه البدعة القديمة الجديدة لكن بهذا نكون كان يعني قد أزعجنا الإخوة أنا كنت اريد حتى أيضا صحيح مسلم لكن حتى لا أطيل على الإخوة نجيب عن الأسئلة بهذا أنا أريد بس الإخوة تتقن هذا الباب وتتقن كيف الرد عليهم في مسألة حديث الأحاد وهذا أفضل ما يمكن أن يعني يتقنه المرء علما للرد على أهل البدع والضلالة وإن شاء الله يأتي بعد ذلك الكلام على التمثيل العملي الذي يتمثل في الواقع الذي نعيشه برد الأحاديث كلياتا والشوشرة على كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من أهم, من أهم أو من عصب ديننا نحن الأصل الذي ننجو به سنة النبي سلم لذلك ابن الامام ابن حزم يبين الناس لما لعن ان المبتدع لما لما حجب التوبه عنه الرسول قال لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من اوى فيها محدثه وعيد الحديث اللي في السنه ان رسول قال ان الله حجب التوبه عن كل ايه عن كل صاحب بدع لما قال انه ما اطلت بدع الا وتمصت سنه ولو انطبت السنن ضاع الدين لو انطبت السنن ضاع الدين مفائدة الرساله مفهوم؟ هكذا فالإخوة تنتبه إن الأمة بأسرها تستشرف طلبة العلم إن الأمة بأسرها أحور ما تكون إلى العالم المتقن الراسخ وطلبة العلم الراسخين فكونوا من هؤلاء نفس على أن جعلنا جميعا من هؤلاء وأن يرهمنا وياكم الإخلاص وأن يثبتنا على الحق وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما ينفعن علمنا وأن, وأن يتعلم من يتعلم ليتعبد وينشد ذلك بين الناس وأن يقفل لنا الزلات والسقطات واله... واله... والهنات وما أكثر ونسأل الله تعالى أن يغفرها لنا، مسألة الله أن لا نقع في كبيرة قط، مسألة الله في عليائه أن يجعل هذه الحسنات تغ تغمر فيها هذه السيئات والزلات والهنات نعم. على جبريل ما هو استدل بها طبعاً يقول توهان الآن على على جبريل فهو يقول هذا غيب، قد قد صار شهادة، يعني هو يمكن تعارض بذلك.